فترجوه أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يطدنك عن آيات الله بعد إذ أنذلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالف إلا وجهه له الحكم وإليه تخجعون বিস্মিল্লি <الإسلامين> <أحسب> أَن يُتْرَكُوا أَن ঐ آمَنَّا وَهُمْ لَا নূ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 ইন্দ মা ইন্দন জু নৌ নীনী লাল মি